<تصفيق> كتاب الصوم، وهو الإنساقط عنا يأتي من المفترات، قصده الخراب، ذكر سيدنا خوي في سفره، لأننا لا نتحدث عن نفس لغتين. أو معنى الصوم عرفا فان ذلك بحثا لا ترتب عليه اي شهاده عمليه وانما بحثنا عما هو الواجب شرعا ما هو الصوم الواجب شرعا وليس معنى الصوم بغته او عرفا والصوم الواجب شرعا هو الامساك عن المفطرات بقصد القربين مع رعايه امرين الأمر الأول أنه الصوم الواجب هو الإنساقط عن المفاضلات حال الافتتاح لا بد من تقييد ذلك حال الافتتاح. لما تسلم عليه الإمامين صلّى الله عليهما وليما تسلم عليه الإمامين علي من صحة صوم الناسين. فإن الناس إذا اكل أو شرب ناسيا لا إشكال فصف صومه بل عند بعضهم أنه معنى الصوم متحقق فيه وليس في حكم الصوم يعني شاركاً نقول بأن الناس إذا اكل أو شرب ناسيا فالصوم قد انتفى إلا أن الشارع اعتبر امساكه بحكم الصوم هذا شيء منه شاركاً نقول لا أصلاً معنى الصوم من ينتفيه ما زال متحققًا على أي حال ليس كلامنا في معنى الصوم كما ذكرًا إنما كلامنا في الصوم الواجب شرعًا فالصوم الواجب شرعًا هو الإنساث عن المقضرات لقضت الطلب حالًا في الكتاب فالناس إذا أكل أو شرب ناسيا فحين إذن هذا لا يضر بماذا؟ لا يضر بي بصدق عنوان الصوم شرعانا أو عنوان الصوم الواجب شرعا عليه لأنه لم يأكل حال الاكتفاء ولا يشرب حال الاكتفاء فلابد من التقيب حال الاتفاق والأمر الثاني الذي لابد من رعايته هو أن الإمساك لا يعتبر في أن يكون اختياريا يعني ليس الصوم الواجب هو الامساك الاختياري. لعمن أن يكون احتياريا وقفيا وبيان ذلك أنهم اتفقوا على أن العاجز عن تناول المفترات العاجز عن تناول المفترات لو تصد حين عجل الإنساء فالصنق عنه مع أنه عاجز عن تناول المفترات والإنساء بالنسبة لإنساء قهريا وليس إنساء اختياريا مع ذلك لو نوى التقرب في حالة عبده لصح الصوم هذا يرجع إلى عبارة وردت في كلمات سيد الحكيم والكسيس الروب أن الصوم عبادة فاعلية لا عبادة فعلية والمقصود بهذا المعنى أن العبادات على قسمين قسم يكون من سلخ الأفعال كالصلاة المخلم والذكاء والحلم فهذه العباده من سنخ الافعال بما انها من سنخ الافعال لا تصدق عناوينها الا مع صدور الافعال عن اختيار اذا صدرت الصلاه عن اختيار او صدرت الحج عن اختيار صدقت هذه العناوين والا فلا تصدق هذا ما يسمى بالعباده الفاعلية وأما العباده الفاعليه فهي عباره عن العباده المتقونه بعزم الفاعل وحده فقط امساعد وان لم يصدر منه اي فعلين فان تحقق عنوان العباده فعنوان العباده الذي يتحقق بمجرد عزم الفاعل وان لم يصدر منه فعل يسمى عباده عاديه مثل الوقوف بالمشاعر المسجد حرام او الوقوف دعاء فان هو يتحقق بمجرد القصد اذا قصد من كونه في عرفات قصد الوقوف تحقق الوقوف عرفات فهنا الوقوف بعرفات يتحقق بمجرد عزم الواقف وان نافذ طول هذه الفتره وان لم يلتفذ طول هذه الفتره ما دام عازما على الوقوف يستقر عن الوقوف هذه العبادة تسمى عبادات فاعليه يتكون بعزم الفاعل ومنها الصوم فإن الصوم لا يعتبر فيه أي فعل، الصوم عبارة عن أمر عدمي وهو عدم هذه المقتدرات، وإنما هو متقوم بعزم الفاعل، والعزم كما ذكر السيد الحكيم في تفسيره لا بد أن يكون على نحو الداعي المستقل، بمعنى أنه هذا العاجز عن أداء المقتدرات يقول بأن اصوم قربه الى الله حتى ولو لم أكن عاجزا فليس العجز هو السبب في صومي وانما السبب في صومي هو التقرب الى الله فحتى لو لم اكن عاجزا فانا صائم ومتقرب الى الله المهم ان يكون عزمه عن داع مستقل يعني الداعي لهذا الصوم هو داع مستقل عن العجز ومجرد عن العجز فالذي نريد ان نقوله بان الصوم الواجب شرعان يعتبر فيه خصوصيتان الخصوصيه الاولى ان يكون الامساك عن المفطرات واجبا حارب المثال لا مطلقا حتى يشمل والثاني أن ان يكون الامساك اعان كونه اختياريا او كونه قهريا ما دام هذا الامساك عن داع مستقل ما دام عن داع مستقل فيكفي في تحقق عنوان الصوم الواجب شرعان واما قصد القرب فهو معتبرا في سائر العباده والصوم الصوم العباده أن يكون معتبرا فيها وينقسم الى الواجب والمندوب والحرام فصوم يوم العيد والمكروه كصوم يوم عرفه لمن يضعفه الصوم عن الدعاء او صوم يوم عاشوراء على, على بعض التساوات والمكروه بمعنى قله الثواب فان يذكرون بان في الكراهه اذا وردت في العباده الجمع بين الامر والنهي يقتضي حمل الكراهه على قله الثواب صوموا تصحوا هذا او ان تصوموا خير لكم هذا مطلق وهو يقول به لا تصوم يوم عاشوراء الجمع بين الامر بطبيع الصوم وبين النهي عن هذه الفصاحة لا يصوموا عشرة يقول المختصر الجمع العصي بين النهي وبين النهي هو حمل النهي على كل التوافق أنه صوم أقل توافق من غيرئ في معنى كل التوافق والواجب منه ثمانية صوم شهر رمضان وصوم الصغار وصوم الكفار وصوم الكفار على كثرتها وصوم بدل الهدي في الحج وصوم النذر والعهد واليمين صوم الإجارات ونحو الإجارات المشروط في ضمن عقد إذا شرط عليه في بيعه الثوب أن يصوم يوما إذا التزم المؤمنون عند الشروطه إذا قال أبيعك بشرط أن تصوم يوما والتزم بذلك المؤمنون عند الشروطه فيكون صوم راجعا وصوم الثالث من أيام الاعتكاف وصوم الولد الأكبر عن أحد أبوائد إشارة الثلاث التقريب لأنه يجب عليه أن يصوم عن فلا أبوائد أو عن خصوص والده وبعضهم حتى بالنسبة للوالد يرى أن محتض الأبد الله هو القضاء الصلوات فقط أنه يقضي ما سأتى أباهم من صلوات صوم نصهم فلا يعني فلا دليل على ذلك كنت على هذه المثلة في خلال ووجوده في شهر رمضان من ضروريات الدين إما تسأل عليه المسلمون في مختلف أكتب والقرآن ليسه ومنكره مرتد يجب قتله الكلام اولا في ان المنكر لوجود صوم رمضان هل يعد مرتدين ام لا يعد مرتدين اذا انكر الوجود قال الصوم غير واجب هنا في بحث نجاسه الكافر تعرض السيده السيده الحكيم السيده الوريه وابتسامتهما الى انه لا يحكم بكفر المنكر الضروري نعم نحن قاعده من انكر ضروريا فهو كافر وإنما القائد هكذا من كذب النبي فهو نصوص ورد في كذب الرسول فهو كذب إذا رجع إنكاؤه للضروري إلى تكذيب النبي يحتفظ وذلك بان يكون ملتفتا للملازمين ملتفت الى ان صوم رمضان مما ورد على لسان النبي فانكاره تكذيب للنبي فاذا كان ملتزما ملتفتا بالملازمه اسمه كافر اذن لا يحكم بكفر منكر الضروري مطلقا من انكر ضروريا فهو كافر لا فاذا نقول القاعه المطلقه من انكر ضروريا مع التفاته الى ورود هذا الضروري على لسان النبي الاعراف صلى الله عليه وآله فهو ملتقي إلى الملازمة إلى أن إنكار الضروري لازمه تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وتكذيب النبي مسلم للكبه فلا محابة يكون مكافلة فيفقا بكبريه في صورة التساكه إلى الملازمات هذا من ناحية الحكم بالفضل ثانيا أنه وجوب قتله طبعا يجب قتله فيما إذا كان شموعا فيما إذا كان فطريا إذا اكتبنا عن فترة إلا إذا اكتبنا عن ملة هناك نصوص كما في فذان كثيرة من هذه سيدنا الخورية فعرض لهذا النصوص في حدود وأنه استتاب المرتد عن ملة يستتاب فإن لم يتوب يقتل كما أن المرتد إنما يقتل في خصوص الرجل الرجل ورد أنه يقتل أمنا مرات فوردت النصوص أنه يضيق عليها في الطعام والشراب وتعذر اوقات الصلاة إلى أن تموت ومنكره مرتد يجب قتله ومن أخطأ فيه في رمضان لا مستحيل ممكن في وجوده وإنما عاصي عالما عامدا يعذر بخمسة وعشرين صوبة أما أصل التعذير أصل التعذير هو بصحيحة بريد عجلي قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفضل من شهر المقر ثلاثة أيام قال يسأل يسأل يعني أكو شبهة أو متعمد السؤال يعني لغرض إثبات أنه متعمد لذلك نريد أن يثبت أنه متعمد حتى يعزاب يسأل هل عليك في إفطارك إثم فإن قال لا فإن على الإمام أن يمثل معناه أنه منكر للوجود إذا قال لا إث معناه أنه منكر للوجود فعلى الإمام أن يخل وإن قال نعم علي أثم فمعناه أنه متعمد عاليم وإن قال نعم فإن على الإمام أن ينهي فهو الظرفان تعمل نفسك أصل التعذير ثابت بمقتضى هذه الصحيحة لكن الكلام تحديد التعذير بـ 25 صوتان من أين هذا التحديد؟ فنجوا في التحديد إلى رواية المفضلة بن الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى مراته وهو صائم وهي صائمه فقال عليه السلام إن كانت استكرهها فعليه كفارتها عنه وعنها وإن كانت طاعته فعليه كفارها وعليها كفاره وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد. وإن كان طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً فحدد التعبير بهذا المبلغ خمسة وعشرين سوطاً إلا أن سيدنا الخوري وكذلك سيد حكيم ودستور الأمار أشكل على هذه الروايه اولا ضع في السنة فإنه يضطر من ولو قلنا بأن هذا الضع منجبر بعمل المشهور كما عليه المشهور فإن المشهور قائم على جبر الخبر الضعيف المشهور. إلا عند سيدنا أخوي قديس سرور فإنه لا يرن جبار خلال الطائف على هذه القاعدة على أن بعض السند مجبور المشهور في هذه الرواية فحينئذ مورد الرواية هو الإفطار بالجماع فلا يتعدى منها إلى سائر المفكرات. التعدي الى سائر المفقرات يحتاج الى دليل ما دام موردها هو الإفطار بالجماع فإذا لا يمكن التعدي الى سائر المفقرات خصوصا وأن التعذير معروف من الأدلة أنه أوكل إلى الحاكم وبذلك حكم الشرع، وبذلك يفرض التعزيز فكم ولاية موقهم قانون؟ الحج قانون؟ من قذف مثلا يضرب مئة جلد، تردد مثلا من زنا محصن يرجم غير محصن يجلد كذا جلدة، ليس موقهم قانون يعني حد من قبل الشارع. وأما التعذيب والقضم ولا يتيح ظاهر النصوص أنه يرجع فيه إلى الوالي الحاكم الشرعي هو الذي يحدد مقدار التعذيب، لذلك نشوف الصحيح صحيح، ولن يعجبني على الإمام أن ينهكه ما قال خمسة أو خمسين على الإمام أن ينهكه ضربا، فليكن خمسة وعشرين صوتا لا ينهكه كان قويا نص على أنه على ينهكه بالضرب يرجع تحديد حاكم الشرعي يدعون من الله كامل ولا يسيري إليك؟ <تصفيق> لذلك نرى تعليق سعيد الإيمان رحمه الله قال هذا التقدير صفا في وقت الجماع سيد الخري أيضا يقول لم يثبت التقدير بحد خاص إلا في رواية ضعيفة وفي خصوص الجماع أشار إلى هذا ذكرنا فإن عاد عزر ثاني بمقتضى الاطلاق صحيح كلما تكرر منه الافطار يعزر مرة أخرى بمقتضى الإطلاق فإن عاد يعني مرة ثالثة قتل على الأخوار القتل هنا لموثقة سماعة عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد افطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الإنام ثلاث مرات. قال يقتنح مثلها أيضاً صحيح يونس عن أبي الحسن قال أصحاب الكبائر كلهم مخاصرين بالبطار يا الله أي كلمة الكبائر يمارس هذا الإنسان أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحج مرتين قتلوا في البحر. هذه الرواية يقول وإن كان مرضها الحج ألا إن فلا تعزير. من عزر مرتين هل يفتر في الثالثة؟ أو لا قد يقول من أقيم عليه الحج مرتين وإن كان مورده الحج إلا أن العرف لا يفتر في التالتة. المهم أن هذا ما كان عن عمله يعني الخصوصي مور الحج المهم أن هذا الشخص سواء عزر مرة أو أقيم عليه الحج مرتين بالنتيجة هذا شخص رفع إلى الحاكم الشرعي مرتين ولم يتب عن عمله فيرفت ما من الرواية خصوصية للحال وإنما يتمنى أن الرجل لم يتبعن عمله مع أنه ركع للحاكم مرتين فحينئذ يقتل في الثالثة فإن عاد قتل على الأخوة وإن كان الأخوة قتله في الرابعة لماذا الأخوة قتله في الرابعة أولا فأن مورد مورد دماغ ومقتضى الاحتياط في الدماغ أن لا يقتل إلا في الرابعة وثانيا بأنه هناك مرسل وارد فيه كلمات الصدور نواية مرسلات أنه يقتل في الراجعة لا تتكلم فيه رعاية لهذا المرسل نقول ألا حفظ الله وحفظ الله إلا أن سجيدا من خريف أبو السسر والشريف يطور إن تأخير قتله إلى الرابع تعطير لفدود الله ومراعات لفدود الله أهم المراعات نفس هذا الحقيق الاحتياط للدماء لا يقاوم الاحتياط في تعذيب الله بالسحين إذن مقتضى عند التعذيب لله بالله أن يقتل الثالث لا نو الاحتياط على ثلاثة فإن عاد قتل على الأفواه وإن كان أحبطته في الرابع وإنما يقتل في الثالثة أو الرابع إذا أُذج طبعًا أما في المرتين الأولىين ما عذر أو لم يحج ما يقتل في الثالثة يقتل في الثالثة إذا عذر أو حده في ما سبقه ويستفاد هذا من نفس إغيونس إذا أقيم عليهم الحد مرة إذا أقيم عليهم الحد مرتين تقتل في الثالثة أما إذا لم يقم عليهم لا يقتل كذلك موثق السماع ما فيه تصريح لاقامه الحد أو التعزير لكن ظاهر هذا. سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفضل ثلاث مرات وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات ظاهر كلمة رفع عرفين أنه عزر يعني بما رفع إلى الإمام وفركه رفع إلى الإمام وعزله أو أقام عليه الحج حينئذ يقتل الرجل المحين ما قالت أنهم عزر أو حذر لكن قالت رفع إلى الإمام ثلاث مرات الرافع ملازم عرفا لتعذيره أو إقامة الحج عليه فيستفاده بنظر العرف هنا أنه عزر مرتين ولذلك قتل في الثالث وعلى الأقل إذا لم يستهل القدر المبكّن من مورد القتل هو ما إذا عزر مرتين أو إذا خزر مرتين وإذا ادعى شبه محتملة في حقه فرحاً فقام شبه في حقه لأنه لا كان ما كان يستهدئاً وكانت الشبه محتملة في حقه يدرى عنه الشيخ. صحيح من الرواية مرسلا الفدود تدرى بالشوفة في رواية مرسلا عرضة أنفية ولكن كأنه أمر متسالما من المتسالم عليه عند الإيمانية أن الشوفة تدرى كانت الرواية الواردة ذلك رواية مرسلة إلا أنه أمر عليه لذلك من ذلك التسال والإجماع وعلى الطيبين والطابرين أصلاحنا الكلام في هذه المسائل في عدة صور الصور الصورة الأولى أن الإنسان إذا كان عنده مانع من أصل الصوم إذا كان عنده مانع من أصل الصوم، كما إذا كان عريباً، فلا يصح منه أي صوم حينئذ لا صوم شهر رمضان ولا صوم غيره، باحترار وجود مانع عن أصل الصوم، وقد ورد في صحيح. الصيقال أن الحسن عليه السلام في رجل ترك الصوم لمرضه وسفره. أو أو ما أشبه ذلك قال قد وضع الله الصوم عن هذه الأيام كلها فإذا كان يوجد مانع من أصل الصوم فلا يصح الصوم لا دنية رمضان ولا دنية غيره لا بقصد رمضان ولا بقصد غيره باعتبار وجود المانع عن أصل الصوم, الصوم الصورة الثانية ان يوجد مانع عن صوم رمضان بالخصوص لا عن أفضل كما إذا كان الإنسان مسافرا فإنهم اختلفوا في أن المسافر هل يصح منه الصوم غير رمضان رمضان لا يصح منه إذا كان المسافر صوم رمضان لا يصح منه لكن هل يصح منه صوم آخر لو أن الإنسان سافر في شهر رمضان فلا يصح أن يصوم عن رمضان، ولكن هل يصح أن يصوم صوما آخر غير رمضان أم لا؟ هناك عدة أدلة ذكروها لعدم صحة أصل الصوم من المسافر المسافر لا يصح من الصوم. الدليل الأول مزاحمة وجوب صوم رمضان مع صوم غيره. فلا يصح منه أن يصوم مثلاً بعنوان نذر أو بعنوان قضاء أو بعنوان كفارة لماذا؟ لمزاحمة هذا الصوم مع صوم رمضان فمن باب المزاحمة لا يصح منه أن يدخل صوما آخر وهذا الدليل واضح الدافع باعتبار أنه المفروض أن رمضان لا يجب عليه ما دام مسافرا فلا يجب عليه صوم رمضان فبما أنه لا يجب عليه صوم رمضان فلا توجد مزاحمة مزاحنة في الوجود لو كان صوم رمضان واجبا عليه وفعليا في حقه لكان مزاحما لغيره من انواع الصوم ولكن وجوب رمضان ليس فعليا في حقه باعتبار انه مسافر والسفر مانع من فعليه وجوب صوم شهر رمضان فلا مزاحمته في الدين لعدم فعليه الوجوب الدليل الثاني الذي ذكر على المنع من اصل صحه الصوم الايه المباركه فمن شَهِدَ مِنْكُمُ الشهر فَلْيَصُمُهُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَلْيَامٍ أَخَارٍ ظاهر الآية أن من كان على سفر يبط عنه الصوم ووظيفته هو القباء ظاهر الآية أن المسافر لا وظيفة أدائية له وإنما وظيفته القباء فيستفاد من الآية أن أصل الصوم لا يصح منه لا تصوص صوم رمضان أصل الصوم لا يصح منه لأن الآية قالت لا وظيفة للمسافر وإنما وظيفته القضاء ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام يخاف ولكن هذا الدليل أيضا يناقش بأن ظاهر الآية أن المسافر لا يصح منه صوم رمضان بقال غيرها فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصم رمضان فإن كان رمضان فإن كان مسافرا بالنسبة لصوم رمضان عدة من أيام أخرى لا بالنسبة لأصل الصوم أو بالآية من كان مريبا أو على سفر فعدة من أيام أخرى غالب قليل فعدة من أيام أخرى يعني عدة من أيام أخرى بالنسبة لصوم رمضان لأنه عدة من أيام أخرى بالنسبة لطبيعي الصوم أصل الصوم فلماذا ليلة الآية على عدم صحة الصوم من المسافر غير صوم رمضان؟ الدليل التالي ما ورد متواترا عن صلى الله عليه وآله من طرق الطريقين ليس من البر الصيام في السفر. وقالوا بان هذا الدليل مطلق والمراد يعني أن ليس مشروعين. ليس من البر الصيام في السفار. الصيام في لا يعد ذرا ما طرحه يعد أمر مشروعا في السفر ليس من الضر الصيام في السفر، فسدلوا بها على عدم صحة أصل الصوم من المسافر. ولكن ناقش في ذلك بعض علمائنا ومن سيدنا قوي في السرور، بأن ظاهر هذا الحديث أنه الصوم الذي لولا السفر لصح من الإنسان لا يصح منه. يعني ما كان مشروعا بذاته بحيث لولا السفر صح من لو صح من في السفر وهو الحديث وهذا ليس من البر الصيام في السفر يعني الصيام الذي يكون لو لولا السفر في السفر لا يكون بره أما الصوم الذي لا يتقيد كونه برا بالسفر بل اعم من ذلك مثل صوم الناذر حين لا مانع من صحه صومه من المسافر وأمر الحديث أن الصوم الذي لو خلى ونفسه ولم يكن هناك سفران فهو برا في حق المكلف هذا يفضى عنه حال السفر أما الصوم الذي لا يكون مقيدا بحالة عدم السفر أي لا يكون برا في نفسه لولا السفر مثل صوم النذر لا دليل على عدم صحته من المسافر ولو نذر المسافر أنه ان وصل البلاد الفلانيين يصوم يوما مثلا إما يوما معينا أو يوما نقف قاني مقتبى أدلة وجوب الوفاء بالنذر أن يفيد النذر، قاني مقتبى الأدلة أوفوا بالعقود يوفون بالنذر مقتبى الأدلة العامة أنه يجب عليه الوفاء بالنذر ولو وللقانة السفاها لماذا؟ لأن أدلة وجوب الوفاء بالنذر لم تشرع الصوم في ذاته حتى نقول ما كان ذرا في ذاته يسقط في حال السفرات أدلة وجوب الوفاء بالنذر توجب الوفاء بالنذر سواء كان متعلق النذر صوماً أو غير صومين. كان أشرنا أمس في حديث سيد الإيمان على كان صاحب العروة. صاحب العروة قال من أقسام الصوم الواجب ماذا صوم النذر؟ اعتبر صوم النذر من أقسام الصوم الواجب. سيد الإيمان ألقى على ذلك يقول لا صوم النذر من أقسام الصوم الواجب. لان صوم النذر لا يجب بعنوان انه صوم وإنما يجب بعنوان أنه وفاء بالناذر يعني في الواقع الواجب عليه اذا نذر ان يصوم يوما في السفر الواقع لا يجب عليه ان يصوم يجب عليه ان يفي بالناذر بحيث لو كان متعلق الوقايه بالنذر غير الصوم لوجد في الواقع ما يجب عليه ليس هو الصوم في الواقع الذي يجب يكون أن ان تتعلم إنما لأن متعلق ان كان هو الصوم تكون لديك ان تكون لديك ان تكون ليس بالذات إنما وجبه ان الواجب بالذات ان تكون لديك الصوم الذي لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون لديك ان تكون فانما وجد العنوان انه وفاء بالنذر هذا الجميل نقول في المقام انه في مثل هذا المقام ليس من البر الصيام السفر يعني ما كان برا في ذاته لولا السفر يسقط اما مثل صوم النذر ليس برا في ذاته لولا السفر حتى يسقط بالسفر الصوم النذري بر باعتبار انه نذر باعتبار انه صيام حتى يسقط من خلال هذا الحديث على هذا الحديث يقول الصوم الذي هو برن يعنوان الصوم الذي يكون برن يعنوان أنه صيام هذا يسكت بالستقر أما الصوم النذري ليس برن بإنوان أنه صيانون برن بعنوان أنه, إنه وفاء بالنذر يدرب لذل إلى على سبطي استقر بل مكتبى تطلاع أدلة وجوب الوفاء بالنذر أنه يجب عليه أن يفيه بنذر لي فيصوم في هذا هذه هي سورة الثانية السورة الثالثة انه بالنسبه الى رمضان من كان حاضرا ويعلم بان غدا من رمضان هل يجب عليه ان يقصد عنوان رمضان بالخصوص او يكفي ان يقصد طبيعي الصوم اصوم قربه الى الله أم يجب عليه ان يقول اصوم شهر رمضان قربه الى الله هل يجب ان يقصد عنوان رمضان بالخصوص أو يكفي ان يقصد طبيعي الصوم في هذا الشهر المبارك. سواء كان عالما بأن صوم بأن في رمضان لا يصح صوم غيره أو جاهل يعني نسألتنا أعام نحن نأعام طارق أن يكون عالما بأن غير رمضان لا يصح في رمضان وطارق يكون جاهل تعال يتوهم أن غير رمضان هل يصح في رمضان في كلك السورتين وفي كل الشقين هل يجب أن يقصد رمضان بالخصوص أم لا؟ ذكرنا أمس أنه لا يجب أن يقصد رمضان بالخصوص لماذا لا يجب أن يقصد رمضان بالخصوص؟ لأن ظاهر الآية فمن شهيدا من كل الشهرة هل يصومه؟ أخذ الشهر على نحو الظرفيات على نحو الحيلية. الواجب إيقاع طبيعي الصوم في هذا الشهر. لا الواجب إيقاع الصوم المعانٍ بأنه من رمضان هذا غير واجب ولا يستبعد من الآية أصلا. لذلك. يصح له أن يقصد رمضان في الخصوص ويصح له أن يقصد طبيعي الصوم فيكون متعينا في حق رمضان ويعتبر قصد الطبيعي ققدا لصوم رمضان باعتبار علمه أن غد من رمضان حتى لو كان جاهلا مثلا أن يتوهم أنه يصح له رمضان في رمضان مع أنه يتوهّم أنه يصلح غير رمضان في رمضان إذا قفض طبيعي الصوم مع اتفاقه إلى أن غدا من رمضان يعتبر القصد الطبيعي قفضا لصوم رمضان ولكن صاحب العرغة قال هذا إذا كان عالما يعني إذا كان عالما بأن غدا من رمضان صح قصد الطبيعية لقفضا من رمضان لا تجد أن يقصد رمضان بالخصوص اما اذا كان جاهلين افترضوا جاهل بان غير رمضان يصح في رمضان متوهم هكذا يدري ان غدا من رمضان لكنه يتخيل ان صوم غير رمضان هم يصح في رمضان بالنسبه لهذا طلع امامه قسمان قسم واحد صوم رمضان وصوم غير رمضان بما انه يتخيل صحه اثنين فلا بد ان يقصد رمضان بخصوصه ولا لا يتعين ذاك العالم صعب يعلم بان غدا رمضان ويعلم انه لا يصح غدا رمضان في رمضان عالم بالموضوع وعالم بالحكم فالعالم بالموضوع والعالم بالحكم يمكننا نقول رمضان القصور قصد طبيعي الصوم قصد طبيعي الصوم قصد رمضان اما بالنسبه للجاهل بالصوم فان كان عالم بالموضوع يعلم ان غدا رمضان لكن جاهل بالصوم ابتداءا ان غير رمضان يصح في رمضان هنا لا يكفي ان يخط الطبيعيه الصوم قصد طبيعي الصوم لا يعين أنه صوم رمضان لأنه بخيال يبجاه منهيها ويسرح صوم آخر فقصد الطبيعي لا يعين أنه من رمضان هذا كلام صاحب العرواب ولكن سيدنا الخويق والسسرار يقول لا حتى لو كان جاهلا حتى لو كان جاهلا بالخط ومتوهما أن غير رمضان يصح في رمضان إذا قصد طبيعي الصوم مع الكفاته إلى أنّ غدن رمضان قصد الطبيعي قصد مشارك هل علمه بالموضوع كاف في ذلك؟ علمه بالموضوع كاف لأن يكون قصد الطبيعي قصداً لرمضان وإن كان جابلاً بالحواطم الجنب الحسب لا أثر له في هذا القصد ولا في هذه النية نعم يعتبر أن لا يقصد غيره لو قال اصوم غدا قضاءً وهو ملتفت الى انه من رمضان لا يصح أقول لا, لا يصح عن رمضان ما في لا يصح عن رمضان لو قال اصوم غدا قضاءً وهو ملتفت الى انه من رمضان لا يصح عنه لماذا لأنه لم يقصد رمضان لا بخصوصه ولا بالعنوان العام هو عنوان الطبيعي فما إذا لم يقصد رمضان كيف يصح صوم لم يقصاد وقوع ما لم يقصاد في الأقل دليل في الأقل الآصل يحتاج إلى دليل عن إجزاء أن يقول أن نقول يصح عن رمضان مع أنه لم يقصده لا بقصوص قصده لا بإنوان يعانق قصده ومع ذلك يصح عن رمضان وقوع ما لم يقصد يحتاج إلى دليل هذه شنو السورة السورة الرابعة أنه إنسان قصد غير رمضان في رمضان فذا غير رمضان في رمضان عالم او جاهل ترى يعلم بان غير رمضان لا يصح في رمضان وترى جاهلا لا يدري غير رمضان لا يصح رمضان ولكن انه قصده قصد ان يصوم غدا قضاء تابا او كفاره او نذرا ربما فت الى غدا رمضان سواء كان عالما بالحكم ان غير رمضان لا يصح رمضان او جاهل بالحكم هنا هل يصح عن رمضان او يصح عن ما نواه او لا يصح لا رمضان ولا ما يقول البعض انه لا يصح عن رمضان فاضل لان رمضان هو نفسه، هذه خصوصية ولا يصح عن رمضان إلا إشكال. لكن الكلام هل يصح عن ما نواه؟ يقع قضاء أو يقع نذر أو يقع كفارة معناه في نار رمضان أم لا؟ المشهور إنه لا. لا يقع عن رمضان ولا عن ما لماذا؟ لان الامر الشيء يقتضي النهي عن الدهر او لا اقل يقتضي عدم الامر بالدهر هو مامور بصوم رمضان معينين في الواقع مامور بصوم رمضان معينين الامر برمضان يقتضي النهي عن اي صوم اخر و لم يقتضي النهي لا يقتضي, يقتضي عدم الامر لانه لا يمكن اجتماع امرا في عدن واحد انت مأمور في غز برمضان و في غز بالنزل في عرض واحد انت مامور بصومين لازمه الامر ضد الدين والامر ضد الدين محالة. لو كان مامورا بصومين في نهار واحد انت مامور غدا رمضان ومامور غدا ايضا بصوم النذر او بصوم الكفاره الامر بالصومين يعني امر ضد الدين والامر ضد الدين محال صدوره من المولى كأنه من التكليف ما لا يطاق وكفيه ما لا فحين إذن نقول لا يقل أن يكون مأموراً بهما معاناً فلا محل الامر الأمر بأحدهما إلا يتضي النهي على فلا أقل يتضي علي الأمر بالآخر حتى لا يرقل الأمر بالآخر لا أقل يتضي علي الأمر بالآخر فيكون الصوم الآخر بلا أمر وصوم بلا أمر بلا صحيح هذا يستدل المشهور ولكن سيدنا الخوئي قد تسرر ناقش في ذلك لأننا ذكرنا في علم الأصول أنه في الأمرين العرضيين يصح عنوان الترتب مسألة الترتب في وأنه إذا أمر الإنسان بأمرين يقول لا ما نعنى أن يؤمر بأمرين لا في عرض واحد على نحو الترتيب، بأن يقول له صم رمضان فإن عفيت أمري فصم القضاء فيكون الأمر الثاني ليس في عرض الأمر الأول بل مترتب على معصية الأمر الأول صوم شهر رمضان ما قال صوم شهر رمضان وصم القضاء يقول لازم أمر بالضلدين تقريب ما لا يطاق تقريب ما لا يطاق محال الله وقال باك سم رمضان فإن عصيته سم رمضان فصم القضاء فقال إذا كان القضاء صحيح عصر نرتكب إذن نصبح صحيح قضاء معنى الامر ضد الدين محلل كان في عظم واحد اما الامر ضد على نحو الطوليين لان يكون احدهما في طول معصية الاخر لا مانع منه فلا مانع في المقام الصحة اي طوامن في نهار رمضان او جاهل لا مانع من ذلك لفبوطية على نحو التمثل الصورة الخامسة انه لو نوى صوم غير رمضان في رمضان جاهلاً بالحراطة كان يعلم عقصاً ما يدري أن غير رمضان او ينسى أو بالموضوع ما يدري أن غدم رمضان مثل يوم الشك رغم أن اليوم تعديم الشعبان فصمه بعنوان شعبان أو بعنوان ندر أو بعنوان قضاء أو ناسياً علم بالهلال ثم نسي فنوى غير رمضان ثم تبين أنه رمضان قبل الجوارية هل يصح أن يجدد النية ويفسد له من رمضان؟ أما بالنسبة للجاهل بالموضوع يعني ما يدري ان غد من رمضان وصام بعنوان أنه شعبان، قضاءا أو نذرا أو كفارتا أو شبابا ثم تبين أنه من رمضان قبل الزوال لا إشكال جديد منية وصوموا صحيح بالنص الخاص فإنه ورد هنا نص ذلك يوم وفق ليه من رمضان وعبرنا ذلك يوم وفق ليه هذا بالنسبة للجاهل بالموضوع واضح نص حاص اما بالنسبه للجاهل بالحق ما يدري ان نغني من رمضان او عفوا ما يدري ان نغني من رمضان لكن لا يدري ان صوم غير رمضان لا يصح في رمضان وتدين له انه لا يصح صوم غير رمضان في رمضان قبل الزوار تدين قبل الزوار ذلك لا يصح عن ما نوالا من تنين دونه رمضان، فصار مبكر ما نوالك، ولا يصح عن رمضان، لماذا؟ لأن إجزاء الناقص عن الكامل لا في النقص في الأدلاء الإجزاء، صام فترة بدون نية، فترة من النهار فترة من النهار بين الصباح ذهبت بدون نية من رمضان، الآن تجديد النية معناه إجزاء الناقص عن الكامل إجزاء النقص عن الكامل في فإذن لا دليل على المجدد وأما إذا كان ناسيا سمع بأنه غللنا رمضان ثم نسينا واغير رمضان ثم تبين قبل الزوال تذكر أنه رمضان هناك يجد صح؟ لماذا؟ للنص الذي ورد في الجاهل بالموضوع فإن النفس الذي ورد في الجاهل بالموضوع وإن كان ورده الجاهل بالموضوع إلا أن التعليل عام ذلك يومون أفق على بمقتضى عموم التعليم نسريه حتى للناسي للموضوع صحيح وغير بخصوص الجاهل بالموضوع لكن التعليم كما يقولون يعمم ويخصص مقتضى عموم التعليم ذلك يوم وفق عليه أنه يصح حتى بالنسبة للناسي بالموضوع هذا عقل للجاهد للحق شلون تعمل للجاهد <تصفيق> لا ذي عنوان ذلك يوم وثقل ليه ينطبق على الجاهل بالحكم ذلك يوم وثقل ليه ذلك يوم وثقل ليه تعبير هذا ينطبق على الجاهل بالحكم ليش ما ينطبق يعني مفروض ان الجاهل بالحكم عارف بأنه رمضان ما يعد ذلك يومه وهو يدري انه من رمضان وقصد غيره ذاك ما يدري أنه من رمضان، إما جهلاً وإما نسيان. ما يدري أن غلًا من رمضان، جهلا او نسيانًا. بعدين تبين أنه من رمضان. يصح أن يقال ذلك هيمن وفق لك. يعني هذا يحسب رحم رمضان ووفق لك. أما من يدري أنه من رمضان، ومع ذلك نوا غيره لا يقاطع لذلك هيمن وفق لك. هو عينه من الأول أنه رمضان، ومع ذلك نوا غيره. فيه. يعني التعبير لا يشمل ظاهر. التعبير لا يشمل ال. أخوان الجهل بالخاوك ومنع نعم جاهل الموضوع اللي يمتلق عليه. صاحب العراء يقول وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينوكونه من رمضان يكفي قصد الطبيعي بل لو نرى فيه غيره جاهلا مقصودين جاهلا بالموضوع هذا النقوة الأخيرة يتعرض منه أو ناسيا له ناسيا الموضوع أجزأ عنه يعني عن رمضان نعم إذا كان عالما به هذه بقريمة عالما به قلنا الناس مراد جاهل جاهل بالموضوع بطوله في عبارة الثانية نعم إذا كان عالما به يعني عالم بالموضوع نعم إذا كان عالما به وقصد غيره ما ذلك لم يجزه عن رمضان كما لا يجزي عن ما قصد ذلك سيد الفوديول على إشكاله يقول لا يجزي عن ما قصد ذلك يقول نفسه يصحح الأمر الترتبي فعنده يجزي لأنه مقتضر احتياطا لا يكتفي بذلك على إشكال أحرطه ذلك أحرطه أن لا يجزي وإلا مقتضر صناعا يجزي كما لا يجزي لما قصده ايضا بل إذا قصد غيره عالما به عالما بأنه رمضان وقصد غيره مع تخير صحة الغير فيه يعني جاهل بالحركم ثم علم بعدم الصحة وجدد النية قبل الزوال لم يجزي ايضا لأنه قلنا إجزاء الناقص عن الكامل خلاف الاصل سيد البيليون يقدس السره قال على الاحوال يعني مو فتو عدم إجزاء غيره عين مع أنه جدد النية قبل الزوال مقدمة الاحتياط يعني خلاف الاصل الأصل عدم إجزاء الناقص عن الكامل لا أنه فتوان باعتبار أنه لا يوجد عندنا دليل على عدم الإجزاء عالم قبل الزواج معذور ونو كان جاهلا بالحكم فوضع معذور بما انه علم قبل الزواج وجهل كان جهلا معذورا فيه فاذا جدت النيه يعني ما عندنا دليل يقتضي عدم الاجزاء نعم من قبله الاصل ذلك احنا نحترم يعني اللي يقول احتياط بل اخاف عدم الاجزاء اذا كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه وان لم يقصد الغير ايضا بل قصد في الغد مثلا صاحب العروى يقول بأنه اللي احنا أشمنا إلينا أول في المسألة التالتة سورة التالتة أنه جاهل بالحق إذا جاهل بالحق هل يجب أن يعيد رمضان بخصوص وعلى أو يكفي أن يقصد طبيعي الصوم نقول نكفي أن يقصد طبيعي الصوم مدام عارب الموضوع كافي صاحب عبد الله مدام جاهل بالحقم ما يكفي لا يكفي قصد الطبيعي قصدان إذا كان جاهلا بعدن صحة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضا الأحوال عدم الإجدار بل قصد الصوم في الغد مثلا سيد بيمان يقول لا يبعد الإجدار تماما سيد بيمان يقول لا أقوى في الإسلام لأنه عالم بالموجود فيعتبر في مثله تعيين كومه رمضان بالخصوص سيد قال يقول الأحوال أعفل الأقوى صحة الصومة وعدم اعتبار كونه شهر رمضان بالخصوص لا كما أن الأحوال في المترخّي والمحبوس. الآن هذه مسألة أخرى. إنسان محبوس في صامورة لا يعلم الشهور أصلاً فلا يدري رمضان أو غير رمضان. مقتضى القاعدة الأولية أن يصوم طول السنة حتى يحرز انتقال التكليف الواقعي وأنه صام رمضان. اشتغال يقيني يفضل فراغي يقيني فراغي يقيني يفضل أن يصوم السنة كلها هذا متبقع لأولين ولكن لعلمه بأن بعض الأيام يحرم صومه فهو صوم العيدين وهذا هو رجل بين أيام السنة كل هذا يوم كل يوم يحكمن أنه هذا اليوم سيحرم أي. أي صومه أو أنه شنوم رمضان فهيجب صومه الله يدور بين الوجوب فطواركرمى لا يدار بين محذورين لا يمكن الاحتياط في طور دوران العور بين الوجوب والورىيتورى او بين الصوم والورىيتورى اما اذا بين الوجوب والكرمه دوران الامباين المحذورين لا يمكن الاحتياج فلا يمكن ان يحتاط بالصوم لانه يحتمل ان يوم رمضان فيجب فكره انه عيك حرام إذن نتمزل من الامتحال اليقيني العقل يقول بنا أن الامتحال اليقيني غير ممكن في حقك فلا أقل من الامتحال الضني انزل الامتحال الضني ما يظن أنه رمضان يستومه فإن لم يكن عنده ظن فتنزل العقل من الامتحال الضني الامتحال احتمالي اقتديه بعنوان أنه رمضان رجاءاً فانتبه أن هو عيد لا حرم عليه يعني يقول فرمضان عيد مو فرمضان هي حرم تشريعية. يعني الصوم بعنوان انه عيد حرام لا اصل الصوم حرام مو حرمه ذاتيه حرمه تشريعيه مثل الحائط يحرم عليها الصلاه بعنوان الوجوب لا يحرم عليها الصلاه ذاتان فالصلاه مو مبروضه ذاتان بعنوان الوجوب كذلك صوم العيد مبروض بعنوان انه صوم عيد لا مبروض بعنوان انه صومون حرمه تشريعيه مو حرمه ذاتيه فحينئذ اذا صام هذا اليوم بواجأ أن يكون من رمضان تقرب رمضان ثم تبين أنه عيد لم يحرم عليه لأنه مذكر ما أحرم ما شرع شيء منه بعد باجاء ما شرع شيء بل فهيتنزل إلى الانتساب بمشكلة فإن تبين بعد ذلك أن ما صامه في رمضان وإن تبين أن ما صامه قبل رمضان صار مستحبًا وانت غير ان ما صاموا بعد رمضان قضاها عن رمضان هذا واضح لكن الكلام في انه هل يجب عليه ان يعين رمضان لان يصوم هذا اليوم كل يوم يصومه يجب ان يقول اصوم هذا بعنوان رمضان مع انه لا يعلم انه من رمضان او لا يجب بقول يجب يجب أن يعين أنه من رمضان، لكن رجاءا لأنه إذا ما يس ما يقصد رجاء التشرير شيء محطم، هو لا يعي أنه رمضان وما يقصد أنه رمضان تشرير محطم، يجب أن يقصد رمضان لكن رجاء أنه يعني يقصد برجاء أنه من رمضان، يجب أن يقصد عنوان رمضان ولو رجاء يجب ذلك، لماذا؟ لأنه لولا لم يقصد عنوان رمضان قصد طبيعي الصوت، قال أنا أصوم غداً قصد طبيعي الصوم ما قصد عنوان رمضان ولو رجاءه ثم تبين بعد ذلك انه شنوه؟ أنه رمضان فعله ما يبزي عنه ليش ما يبزي عنه؟ لأنه ما قصده بالخصوص هذه جهة ولا قصده بالعموم شو ما قصده بالعموم مع انه قصده طبيعي الصوم ها. لان الطبيعي كان في نظر مضد بين ثلاث أخرى يجتمل أن ذكرى فهو صوم مسلحة يحتمل أن مكرا رمضان فهو صوم رمضان بعنوان الأداء يحتمل أن غدا شوال فهو صوم قضائي لا أدائي ففي نظره احتمالات دلاثة فإذا قصد الطبيعي ما كان قصد الطبيعي معيد إلى أنه رمضان لوجود احتمالات سياسة في ذلك هذا المحبوس لابد أن يقصد صوم رمضان رجاء رجاء لألا يلزم تشريع المحرم وصوم رمضان لئلا يستلزم عدم الاجزاء فيما تبين أنه من رمضان يعني إذا تبين بعد ذلك شاء انه رمضان تكون مجزي ليش؟ لأنه قصد رمضان بالخصوص ولو قصد طبيعي الصوم مع وجود احتمالات ثلاثة في ذهنه قصد طبيعي مع وجود احتمالات ثلاثة في ذهنه لا يكون قصد من رمضان شنو الفرق بين قالتنا في الكلمة فيه. نادي ما يكفي قصد طبيعي يعني الناس عالم بالموضوع يدري أن غدا رمضان، مع إذنه أن غد رمضان، هل يجب عليه أن يقصد رمضان؟ كل ما يحتاج عالم بالموضوع يفعل بصدق. إذا علم أن غدا من رمضان، لا يحتاج أن يقصد عنه رمضان، لأنه ما دام عالم بالموضوع، فقد الطبيعي قصد لرمضان، لأنه عالم بالموضوع. لكن بالنسبة المحبوب ما عالم بالموضوع، جاهل بالموضوع، يحتمل أن غدا شعبان، فالصوم مستحب. يحتلل أنه غدا رمضان قصوم قبر يحتلل أنه غدا شوال الصوم قبر مع وجود احتمالات ثلاثة في ذهنين وعدم علمه بالموضوع لا يكون قصد الطبيعي قصدا لرمضان فلابد أن يقصد رمضان بذاته لكن عجاءا لأ لأنه هزن التشريع المحافظ فالراب الحكوم الموضوع عادة تشريع المحافظة إلى واحد عيات تحية دعية تحية هو رمضان يعني الآن هم يفتبوا الرسائل العملية لو صان يوم الثلاثين من شعبان بعدنا من رمضان ما يقول حرام بزي. ليش؟ يعني هم موضوحة يوم الثلاثين من شعبان ما يجري بكره رمضان او رمضان يقول ما سعدان ينسوهم الرمضان ليش؟ التشريع هم يعني التشريع مو فقط إبرام وحكمين هذا إبرام حكم جزئي ذات إبرام حكم كله هذا يقول مثلا نفترضو الـ الـ العصير والعنابي حرام فهو لا انه حرام. لانه حرام وتشريع لانه اتى حكم قال يقول هذا العصير بذاته حرام تشريع حكم جزئي بعد هذا صعيبه بالنتيجة الموضوع لكنه تشريعه من جزئين هذا عندما يصوم غدا من رمضان تشريع حكم جزئي صار بعض. صار واحد هذا <تصفيق> كما أن الأحوص المتوفي أي المحبوس الذي اشتدى عليه شهر رمضان وعمل جباً ذلك الأحوص ذلك يعني أن يكفد رمضان لماذا فرمانه؟ أي احتباء قصده كوني رمضان ذا وجوب ذلك لازم وإن تبقى منك يأخذ الفسوى اكتبه ذلك خمسة التعليقة سيد ابو البيجاني رحمه الله يقول في القوة ما نعون إن رجعوا لرجع سيد ابو البيجاني من الحيان. ومن شيل احتياط صغار؟ من شيل احتياط أنه المعتبر في صوم رمضان أن لا يقصد غيره لا أن يقصده. كما ذكرنا أمس لي. المعتبر في صوم رمضان أن لا يقصد غيره لا أن يقصده غيره مجرد وجود احتمالات ثلاثة في ذهنه لا يجب عليه التعيين بل لان الاحتمالات كما الظاهريه كما الاحتمالات في الواقع ورمضان كان قصد طبيعي ولم يقصد غير رمضان وتبين انه رمضان واخذت قاعده اذا بي محضر قاعده اذا لانه ما قصد غير رمضان حتى لا تصاحه عنه هو انه قصد الطبيعي المنطبق على رمضان ايضا وتبين في الواقع انه رمضان أي ما نعلم من الإساء؟ مختبر فائل هو الإساء بعيد قطب صوماً هذا يجهد لم يقصد غيره حتى ينافيه وتبين أنه من ربطان أي ما نعلم ذلك؟ مجرد وجود احتمالات ثلاثة في ديني احتمالات وهمية خيارية ظاهرية مواقعية لذلك الصوم صحيحة فإن مختبر احتياط أن يعينه فإلا الصوم صحيح فعمل يبنا احتمار قد قصد كونه من رمضان بالوجوب ذلك لا يخلو من قوام المسألة الأولى من بعد هي لا يشترط التعرض للأداء والقضاء نسأل الأداء والقضاء.